قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية وَكَانَ وكان الإنسان قدورا ولقد آتينا موسى بسع آيات بينات فاسأل بَنِي بني إِذْ جَاءَهُمْ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني يَا يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا يا فرعون مذكورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرطناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَضْنَاهُ لِتَقْرَؤُوهُ عَلَى النَّاسِ عَلَمُكْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من عزم ولا لآبائهم تبرت سلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا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 إذ عوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في كهف كنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى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 فلينقوا ايها ازكى طعاما فلياتكم برز منه وليتلقفوا ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يوجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا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 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض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 إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرابقها وإن يستغيثوا يغادوا بما إن كلمه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نطيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيها من حضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا جعلنا لِأَحَدِهِمَا جعلنا مِنْ جنتين من أعناب وحففناهما بِنَخْلٍ وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمأ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا أثأ منك مالا وأعزل نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتبونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشتقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآذر فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسقط عن أمر ربه أفكت تخذونه وذرينته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت اتخذ المضيل عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موجقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم ربهم إلا أن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 وربك الرسول الرحمة له يؤاخذون بما تتبوا لعجل لهم العذاب من لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلتناهم لما ظلموا وجعلنا موعدا